قال عما قلين إلا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَتْرَاءَ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ الرَّسُولُ هَكَذَا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 وإناهما إلى ربّة ذات قرار وميعن يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمل صالحة إني بما تعملون عليّ وإن هذه أمتكم أمّت واحدة وأن ربكم فاتقون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 نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا